book 2 126 96 96 ليتزت 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 ان كريم سابيسليا انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه اللوثم سوف تموت تمساي اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد ان يكون علي ان ادرس دوتو بوشوي سابونوري ساتمبوش 60 فيتش ساتوقف عن العمل بمجرد ان اصير في ال60 ساتوقف عن العمل مجرد ان اصير في ال60 كرته تمرني <تصفيق> على التلفون متى انت ستتصل متى انت ستتصل ستكن <تصفيق> باكوه بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت ايتو تمار ن تليفون ساتكيت باككو سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت ساتيات دو توبونوني الى متى سوف تشتغل إلى متى سوف تشتغل؟ دو تو بونوي، سا تو موندي. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. دو تو بونوي، بر اجكو سا جام إشمدتشوم. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. ايرنو كرفات نيفنت شي تو بونو انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل ايوليتون كازيتون نيفنت شي تا كوي انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ ايرنو لوكال نوند شي تاشكوين ن سبي انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت مع صدي ايبانون كوتو حسب ما اعلم فانه يسكن هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا مع استدي غروه هيت اش استمور حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان زوجته مريضه مع استدي هيش ايش اي فابون حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل حسب ما اعلم فانه عاطل عن العمل. أمسوري تشومي، پرنديشه دوته ايشاي پرپیکت. لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد. قم باوتوبوسين پرنديشه دوته ايشاي پرپیکت. لقد فاتني الباص والا لا كنت حسب الموعد لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد نوكيجيتا روكن پر دريشا دو تيشا اي پرپيكت لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد